50 languages tan aviat com sona el despertador إن من النوم بمجرد أن يدق المنبه انهد من النوم مجرد أن يضق المنبه أكننش تنبياتذاضيع أصير متعببا بمجرد أن يكون عليه أدرس أصير متعببا مجرد أن يكون ع أدرس ل غ ترياتتنبيياتكم تنج سشاننتج. ستووقف عن العمل بمجرد أن أصيرة في 17ين ستوقف عن العمل مجرد أن أصير في الس <تصفيق> متى أنت ستصل متى أنت ستصلتنبيكم تن <تصفيق> تم بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت مجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت سيتصل بمجرد يصبح عنده وقت فنس كون ترافاياريو الى متى سوف تشتغل متى سوف تشتغل Treballaré mentre pugui. Sوف أعمل طالما قدرت على ذلك. ذلك. Treballaré mentre estigui en bona salut. Sوف أعمل طالما أنني بصحة جيدa. Es queda al llit en comptes de treballar. انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل أن ونا. انها لجيج الدياري ان لوك دو بدلا من أن تطبخ انها تقرا الجريدة بدلا من أن تطبخ اي استأجرت البار ان لوق دناء كازا إنه يجلس في الحانه بدلا من أن يذهب إلى البيت إنه يجلس في الحانه بدلا من ان يذهب الى البيت فالكيو سي هي حسب ما اعلم فانه يسكن هنا حسب ما اعلم فانه يسكن هنا. بل كيو سي، لا سيفا دونا استا مالالتا. حسب ما اعلم فان زوجته مريضه. حسب ما اعلم فان, ما أعلم فإن ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. حسب ما اعلم فإنه عاطل عن العمل مي أدرميت سنو هوري أرابط التمس لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد إيه پردوت الأوتوبوس سنو هوري أرابط التمس لقد فاتني الباص وإلا لكنت لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد Noi لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد